الحمد لله فاوكم السماوات والأرض جائر الملائكه رسلا من يد الحكم اثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتحي الا من الناس وما ينسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس هو نعمة الله عليكم هل من خالق ويغمار يرزقكم من السماء أي يكذبون كف قد كذبت ترسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا الناس الله حكم فلا تؤمروا with uh -huh. God yeah.